الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فيقول الله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون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 قول الله تعالى وقالوا اتخذ الله ولده هذا من الضلال الذي اجتمع عليه وتشابه فيه اليهود والنصارى ومشرك العرب كلهم زعم أن الله اتخذ ولده قال الله تعالى مخبرا عباده المؤمنين بذلك وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل وقال عن مشرك العرب وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون وقال أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وما هذه المقالة الباطلة من المشركين إلى الجهالة التي أوصلتهم إلى أن يجعلوا لله ما يكرهون كما قال سبحانه ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون أما بالنسبة لليهود والنصارى فقد جاءتهم من سوء فهمهم ومن غباوتهم جاءهم ذلك من سوء فهم نصوص كتابهم وقد يكون ذلك بسبب التحريف الذي لحق كتبهم فحملوا ما فيها من الكلمات المتشابهة على ظاهرها وغفلوا عن أصل ما جاء من أجله الدين وهو توحيد الله وتنزيهه عن مشابهة خلقه فقد ورد في بعض كتبهم وصف الصالحين بأنهم أبناء الله على طريقة التشبيه وجاء في كتاب مصارى وصف الله سبحانه وتعالى بأنه أبو عيسى وأبو الأمة فتلقفت عقولهم الضيقة هذه الألفاظ وجمدوا على ظاهرها وغفلوا عن باقي ما في كتابهم مما يمنع حملها على ما حملوها عليه وهذا من الزيغان الذي يدفع من اتصف به إلى التمسك بالمتشابه من القول وترك المحكم منه وليس خاصا بهم فقوله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا أي قالوه معتقدين إياه فإنا القائل بالشيء في معظم الأحيان يعتقده هذا هو الأصل وقد جاء ذكر ظلالهم هذا بلفظ الاتخاذ اتخذ الله ولدا في معظم المواضع والاتخاذ هو الاكتساب ولا يلتقي الاكتساب للشيء مع كونه ولدا لمكتسبه فكيف يكون ولدا لله ثم يتخذه الولد لا يصنعه أبوه ولا يخلقه والله سبحانه وتعالى هو الخالق ولهذا المعنى يكثر أن تجد في القرآن الرد على هذه الضلالة تجده مقرونا بذكر الخلق كما قال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يشركون بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وقال أيضا وقال اتخذ الرحمن ولدا إلى أن قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا والولد أو الولدية بالنسبة لله تعالى نقص فهو منزه عنها بخلاف المخلوقات فإنها ليست كذلك لحاجة المخلوقات ومنها الإنسان إلى استمرار نوعها والاستعانة بأولادها على شؤون حياتها والأنص بهم كما أن الوالدية مستحيلة على الله تعالى لأنه الأول الذي ليس قبله شيء قال سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤن أحد فلما كان الأمر كذلك نزه الله سبحانه وتعالى نفسه في هذا المقام وفي غيره بقوله سبحانه أي تنزيه له عن هذا القول والاعتقاد الشنيع القبيح وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله تعالى هذا حديث قدسي كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان وأما شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم وبعد أن نزه الله تعالى نفسه سبحانه قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه قال بل له ما في السماوات والأرض فذكر أربعة براهين تبطل نسبة الولد إليه ويؤخذ من المبادرة إلى التنزيه سبحانه قبل رد الأقوال الباطلة أن المرأة إذا سمع الضلال والباطل فإن له أن يتحرك لكراهيته أولا في نفسه حتى يحصنها ويحميها منه ثم بعد ذلك يتجه إلى ابطاله عند قائله وهذا ما تجده في غير هذه الآية من كتاب الله تعالى وهو ذكر تنزيه الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك الاتجاه إلى إبطال مقالة السوء والبراهين المذكورة هنا أربعة أولا برهان الملك وهو قوله بل لهما في السماوات والأرض فهو مالكهما وما فيهما ومن فيهما وهو المتصرف فيهم وخالقهم ورازقهم فكيف يكون له ولد منهم البرهان الثاني برهان القنوت والقنوت والخضوع وهو نوعان تكليفي وقدري فكل المخلوقات خاضعة وقانعة وقانتة لله اضطرارا ومن المخلوقات من يقنط لله سبحانه وتعالى اختيارا قال الله سبحانه وتعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب وقال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو ولا صال والمقصود أنه إذا كان جميع المخلوقات قانتا لله اضطرارا فكيف يكون من هذه المخلوقات من هو ولدا لله سبحانه وتعالى البرهان الثالث برهان الخلق والإبداع وهو قوله بديع السماوات والأرض والبديع هو المبدع أي خلق السماوات والأرض على غير مثال سبق والبرهان الرابع هو برهان القدرة والسلطان ولذلك قال وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فلله كمال القدرة وعظيم السلطان فلا يمتنع عليه شيء أراده ولا يستعصي عليه شيء أو يثقل ولا يتوقف عند الله إيجاد الأمور على مرور الوقت وتبدل الأحوال والتنقل والتدرج في الأطوار وإنما اختير لفظ كن لأنه أقرب ما يتضح لنا به سرعة فعله سبحانه وتعالى وتمامه قال الله تعالى إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون وقد تكرر هذا في القرآن لماذا كي لا يظن أحد أو كي لا يظن المرء أنما جارت عليه الأمور في العادة من التدرج والتوقف على الأسباب والمقدمات لابد منها أيضا بالنسبة لربنا سبحانه وتعالى وفي هذا البرهان أيضا الرد على النصارى الذين قالوا إن المسيح هو ابن الله لكونه لا أب له. كما قال سبحانه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فخلقه الله عز وجل من أمه من غير أب الله قادر على ذلك كما خلق آدم أيضا من تراب ثم قال تعالى وقال الذين لا يعلمون لو لا يكلمون الله أو تاتينا آية الذين لا يعلمون هم كفار العرب جاروا على ما دأب عليه من تقدمهم من الكفار ومعنى نفي العلم عنهم لا يعلمون أنهم لا كتاب لهم وأنهم أميون أما غيرهم من اليهود والنصارى وإن كان لهم كتاب فإنهم لم ينتفعوا به فالحرفوه ولم يقفوا عندما أخبرهم به عندما شرع لهم فيه فاجتمع هنا من لا علم عنده بمن له علم على الضلال والقول الباطل فاستنكف الجميع أن يكلم الله واحدا من الناس ويرسله وينفرد بالفضل من دونهم فقالوا لولا يكلمنا الله أي هل لا يكلمنا كما كلم الملائكة وكما كلم موسى فأنكروا اختصاص غيرهم بالرسالة ولكان الجميع رسولا فإلى من يرسلون ولحصل ذلك لانتفت الحكمة من التكليف وانعدم, وانعدم أن يانقسم الخلق إلى طائع يثاب وعاص يعاقب ثم إن الرسل إذا تعددوا في الزمان الواحد والمكان الواحد على مضموم واحد فما الحاجة إلى تعددهم أما اختلاف مضامين رسالاتهم فلا يحصل فإن الرسالات لا تتناقض لأنها كلها من عند الله ولأن الأنبياء أولاد علات كما ورد في الحديث الصحيح وقد ذكر الله شيئا من هذا في قوله وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا ثم بين الدافع لهم إلى هذه الأماني قال لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا فهم تمنوا أن يروا الله سبحانه وتعالى وتمنوا أن تنزل عليهم آية لم يكتفوا بما جاءهم من الآيات وقد كثر اقتراحهم للآيات ولذلك قال الله تعالى هنا قد بينا لايات لقوم يوقنون أي قد وضحنا الدلالات على صدق الرسل بما لا يحتاج معه إلى سؤال آخر أو زيادة أخرى لمن أيقن وصدق واتبع الرسل وفهم ما جاءوا به وأما من أبى الحق وختم الله على قلبه فلا تنفعه الآيات مهما كان عددها قال الله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم وقال وما منعنا أن نرسل بلايات إلا أن كذب بها الأولون وبعد أن ذكر ربنا ما أيد به رسله من الآيات قد بينا الآيات لقوم يوقنون ذكر ما أيدهم به من الآيات والبراهين خص بالذكر نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام فقال إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا فقد أرسله الله حيث اشتدت حاجة أهل الأرض إلى من يخرجهم مما كانوا عليه من تبديل الأديان وعبادة الأوثان وفساد الأخلاق وخراب المعاملات وقد عرف عنه صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة الصدق والأمانة والخصال الكريمة وقد ازدادت فضائله واشتهرت مكارمه وحسن أخلاقه بعد البعثة فهذا من جملة الآيات على صدقه أما ما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم فهو الحق إنا أرسلناك بالحق حق في العقائد وفي العبادات وفي المعاملات قام البرهان الخاص والعام على ذلك ورسالته تتلخص فيما ذكر هنا إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا تتلخص في تبشير من أطاعه واتبعه بالجزاء الأوفى عند الله وإن من خالفه وعصاه بالعقاب والعذى وقوله تعالى بعد ذلك ولا تسأل عن أصحاب الجحيم الجحيم من أسماء النار ويطلق على النار الشديدة التوهج وعلى النار العظيمة في المهواه وأصحاب الجحيم من يستحقون المكث الأبدية فيها ومعنى نهيه عن السؤال عنهم ولا تسأل عن أصحاب الجحيم تهويل ما ينتظرهم من العقاب وقد قرأ في قراءة أخرى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ومعناه لا نسألك عنهم ما لهم لم يؤمنوا وقد بلغتهم ما أرسلناك به فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب وفيه تسلية له صلى الله عليه وآله وسلم فهو لا يطالب بإلزامهم وإكراههم على الدين فإنه لا إكراه في الدين قال تعالى ليس عليك هداهم وقال فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر وقال نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فقن الله وإياكم لما يحبه ويرضاه السلام عليكم